wafuli wa adir allah anabqawi akli كاي جعفري عنوانه عهدنا يا حجر علي بدمانه واحدنا يضل كاي جعفري عنوانه ما يعوف نهج المرتضى شمالنا ما يعوف نهج المرتضى شمالنا ما يهمنا الزين وزغرف الدنيا ما يهمنا الزين وزغرف الدنيا كنظلل موت ما كل طاغوت نحبك نظلل موت ما كل طاغوت ربعنا حبك بالمهد شيعنا ونوافل وعاد للوحه نبقى وياك للوحه نبقى وياك على مهدك للوحه نبقى وياك بدنيتي اي غايه شيعاني وبقى المرتضى مولاي ما عند بحبك دنيتي اي غايه لكن امر من الله جانب اياه لكن امر من الله جانب اياه واجب على كل الولايه واجب, عليك واجب على كل مسلم والاعي واجب على اهل الكون بدر علي واله واجب على اهل الكون بدر علي واله ورايتك طول الامد شيعتنا ونوافل وعد ورايتك طول الامد اللوح ان بقا بقا الموت نبقى على العهد وفاي يا باسمك يا حيدر نعتني المنايا للموت نبقى على العهد وفاي باسمك يا حيدر نعتني للموت نبقى على العهد وفاي سمك يا حجر نعتني المنايا نسوم الارواح البيعتك شراي يا, يا الحبك بقران نور وايا يا الحبك بقران نور وايا حبك صبحني ازان للمرجله علوان حبك صبحني ازان للمرجله علوان متفق سمك يا اسد شي احنا ونوافل وعد احنا ونوافل وعد لله حنبقى الودع على المد والط على العهد فيعهلا وجوا في الوعال الودع القويه لله على القويه اسمك صبح ميزال للعدال سالك الحق لا ابد ما ماله سالك الحق لا ابد ما ماله اسمك صبح ميزن للعداله ولسانك الحق لا ابد ما ماله اسمك صبح ميزن للعداله ولسانك الحق لا أبد ما ماله تتحاشط وبرد سيفك الخيال يوم حج برايل والصبح حلا يوم حج برايل والصف على اسمك علينا ادي وتفخر الهادي بسمك علينا ادي وتفخر الهادي شرد الكور بحقك بعد شيعنا ونوافي الوعد شرد الكور بحقك بعد شيعنا ونوافي الوعد لله عن نبقى ويا على صوتيه والتوزيع خالد الحشامي التصوير والاخراج مازن الدبي كلمات واداء الرادود الحسيني المبدع هاني التميمي <متصفيق>